ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله Lâqid jâ'at rûsul bil-ḥaq, vânuduât il-kum al-jannatu rithumurha